وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عيل آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من قراء وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا يسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه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 لست عليهم بمصيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم